ولو نشاء لرأناكهم فلا عرفتهم بثيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين من كُم والصابرين ونبلوا اخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاب قر رسول وشاب رسول من بعد بما تبين لهم الهدى لن يقر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم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 فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولينيركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا تِعْطُونْ أُجُورَكُمْ وَلاَ يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيَحْقِرُكُمُ التَّبَخُلُ وَيُخْرِجْ أَبْوَانَكُمْ هَأَنْتُمُ هَؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِتُم वयलवा तुम उल्फु पर ई